أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اونك ا Oh يطلوناكم مواجهون Oh, Joe. No. Ooh. Oh, my God. I don't mean, وَلَنَقُمَنَّ مِمَّا No, no, no. no, no. No